بوك تو شاطيرو سبعة عشر سبعة عشر باريل تر في البيت في البيت أما هنا بيتنا هنا بيتنا. فوقه سقف. فوق فوق يوجد السقف. نيچه طال غور. تحت يوجد القبو. تحت يوجد القبو. بارير بيچوني اكتا باغان آ체. توجد حديقه. خلف المنزل توجد حديقه خلف المنزل لا يوجد شارع أمام المنزل لا يوجد شارع امام المنزل بارير پاسে অনেক توجد اشجار بجوار المنزل توجد أشجار بجوار المنزل. هنا أمار أبارتمنت. هنا شقتي. هنا شقتي. هنا রান্নাঘর এবং বাথরুম. هنا المطبخ والحمام. هنا المطبخ والحمام. ওখানে বশবার ঘর এবং শোবার ঘর হুনা সামনের দরজা বন্ধ আছে কিন্তু জানালাগুলো খোলা আছে لكن النوافذ مفتوحة لكن النوافذ مفتوحة اجكي اليوم الجو حار اليوم الجو حار امرا بوشبار نذهب الآن إلى غرفة المعيشه نذهب الآن إلى غرفة المعيشة ايخاني ايكتي صوفا ايبون عرام كدارا اتشه؟ هناك يوجد صوفا وكنبة هناك يوجد صوفا وكنبة اونك رحو كوري بوشون تفضل واجلس تفضل واجلس ওখানে আমার কম্পিউটার আছে একেবারে নতুন جديد تماماً التلفزيون جديد تماماً